سابقاً في نهاية العالم وما بعدها. من هم أهل الكتاب؟ حتى فرعون ذاته. هنا ما دركه قال والآية والدليل القاطع. تقول سيد عائشة رضي الله عنها المطلوب من كل مؤمن فقط أن يعترف بذنوبه. يزداد التأزم ويزداد الحرج عند الكافر. وكلمة مدينون هنا بمعنى محاسبون فلا بد من وزن أعمال الإنسان. من أجل تحديد هذه المراتب وهذا الوزن سيتم بطريقة علمية فيزيائية تعريف كلمة الميزان هي كلمة سريالية قديمة مكونة من ثلاث مقاطع مي وتعني قانون عدالة الله وقد وردت هذه الكلمة بالمفرد مرتين في سورة الرحمن والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان لكن أكثر ما ترد كلمة الميزان في القرآن الكريم بصيغة الجمع الموازين قال تعالى ونضع الموازين القصط ليوم القيامة ولم يقل ونضع الميزان الآية الثانية فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم الآية الثالثة فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية إذن هناك موازين معنوية وهنالك ميزان مادي وكمثال على الموازين المعنوية ميزان الأخلاق هذا الميزان سيحدد القرب من الرسول صلى الله عليه وسلم في الآخرة فقال صلى الله عليه وسلم بما معنى الحديث أحسنكم أخلاقا أقربكم مني يوم القيامة أو أقرمكم مجلسا مني يوم القيامة أحسنكم أخلاقا إذن سيقيس الناس بميزان الأخلاق هناك مثلا ميزان الصبر بعض الناس سوف يفوز بميزان الصبر قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب إذن فاز بميزان الصبر فلا حاجة إلى الميزان المادي مثال آخر مثلا قارون قارون في الميزان التجاري كان رابحا جدا وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أول القوة لكن في ميزان الإيمانيات وميزان الأخلاق كان خاسرا قال تعالى فخسفنا به وبداره الأرض أما أما الميزان المادي فحتى يتحقق فيه العدل لا بد من تحقق شرطين الشرط الأول أن يكون مستخدم الميزان عادلا فالله سبحانه وتعالى يقول ولا يظلم ربك أَحَدًا ويقول إن الله لا يظلم مسقال زره الشرط الثاني أن يكون الميزان الحقيقي أيضا ميزانا حساسا ودقيقا هذا الميزان سيزين بالوزن الزر يوم القيامة فقال تعالى فمن يعمل مثقال زرة خيرا يره ومن يعمل مثقال زرة شرا يره لذلك العدل يوم القيامة عدل مطلق فالذي يستخدم الميزان عادلا هو الله سبحانه وتعالى والميزان المادي يوم القيامة أيضا يزن بالقصطاص المستقيم ومن أجل فهم كلمة القصطاص يجب أن نميز بين أربع كلمات القصط القصط والقاصط والمقصط فما هو القصطاص؟ القصطاص هو الميزان الذي يعطي القصط الصحيح قال تعالى وزنوا بالقصط المستقيم أما القصط فهو الناحية التنفيذية لإعطاء الآخرين أقصاطهم وحقوقهم قال تعالى قل أمر ربي بالقسط أما ما هو الفرق بين القاصط وبين المقصط؟ القاصط هو من لا يعطي الناس أقصاطهم وحقوقهم كاملة فقال تعالى في سورة الجن وأما القاصطون فكانوا لجهنم حطبا بينما المقصط هو الذي يعطي الآخرين اقساطهم وحقوقهم كاملة لذلك تقول الآية الكريمة إن الله يحب المقصطين فما هو المبدأ الفيزيائي الذي سيعمل عليه القسطاس يوم القيامة؟ عندنا في النظرية النسبية القانون الشهير E يساوي M سي مربع فالإيه هي الطاقة يساوي الوزن أو الكتلة مضروبة بمربع سرعة الضوء فالإنسان فينا حينما يصوم يصلي يذكر الله أو حتى يكفر ويقوم بأعمال سيئة يصرف طاقة حتى أحول هذه الطاقة إلى عملية وزن يجب أن أقسم هذه الطاقة على مربع سرعة الضوء أي أضرب 300 ألف في الثانية ضرب 300 ألف كيلو في الثانية فحتى الطاقة أحولها إلى مادة علي أن أقسمها على مربع سرعة الضوء في هذا المجال سوف تتحول هذه الطاقة إلى وزن وهذا الوزن صغير جدا جدا لأني أقسم على رقم كبير لذلك على الإنسان أن يحاول جمع أكبر قدر ممكن من الطاقة الموجبة قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ماذا يعني هذا؟ الملائكة هم الطاقة الخيرة فعلى الإنسان أن يكون داخل مجتمع هو مركز إشعاع للطاقات الخيرة يقوم بعمل الخير وعمل الخير دائما يعطي صاحبه ويعطي الآخرين هذه الطاقة الإيجابية وأن يبتعد عن الطاقة السلبية بقدر المستطاع لكي يذهب إلى الآخرة وعنده أقل ما يمكن من رصيد من الطاقة السلبية لأن المقياس في الآخرة هو الفرق بين الطاقة الموجبة والطاقة السالبة هو الذي سيحدد مصير الإنسان يوم القيامة مثلما مر معنا والفرق بين الأعمال الشريرة والسالبة وبين الأعمال الخيرة والموجبة هي فروقات بسيطة لأننا قلنا أن هذا الميزان يعمل بالوزن الزري بهذا المجال قال صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله أما بالنسبة للجانب الكافر أو الجانب السالب فقال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منسورا يقول بعض الناس لماذا الله سوف يبطل أعمالهم ولم يدخلها داخل الوزن قلنا لا عندما قسم هذه الطاقة السالبة والشريرة على مربع سرعة الضوء هي بحد ذاتها أصبحت هباء لأن الآية التالية توضح المعنى بدقة أكثر قال تعالى عن الكافرين أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لذلك هذه الفروقات البسيطة هي التي سوف تحدد إما الفوز أو الخسارة وبما أن